مَتَافَضَّدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فُطِبَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 وَإِذَا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم وَرَأَيْتَهُمْ يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أَمْ لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين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 ومن يفعل ذلك فَأُولَئِكَ هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يَأْتِيَ أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل